زدني علم النفيع و وفقني أمالا صالحاً أمالا مكولاً حديثي يقالهم أكو أبيكاً واجبان يبقع باريتاً Sendiri kemewahan dunia yang hanya sementara membuatku sesat terlena jasa.